لقد كان لكم في رسول اللهم رحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات مصابيح السنة هذه الحلقات التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية في هذه الحلقة وفي كل الحلقات نرحب بضيفها الدائم فضيلة الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. الاستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم حياكم الله دكتور عمر و أهلا لا زلنا نطالع ونسبر نسبر أغوار الهدي النبوي الشريف ونرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا إلى اتباع هديه عليه الصلاة والسلام والاقتداء به وهو الأسوة الحسنة عليه الصلاة والسلام كان المصطفى عليه الصلاة والسلام حريصا على فهم صحابته وتصحيح مختلة عندهم أو ما كان خاطئا من المفاهيم التي ترد عليهم. ونحن بالتأكيد في زماننا هذا مجموعة هائلة من المفاهيم وخاصة في ظل الانتشار الكبير جدا في أقنية الوعي والمعرفة والعلم. هذه المفاهيم الخاطئة التي ترد على الناس كيف نصححها إذا حصلت؟ استنادا إلى هذه عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى الله وصحبه وعلى كما تفضلتم أحيانا قد تلتبس بعض المعاني والمفاهيم هي في أصلها أحيانا قد تكون شرعية لكن تنزيلها على ذلك الموقف أو على هذا قد يكون فيه لبس وخطأ وإشكال أحيانا قد يفهم النص الشرعي على غير وجهه فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويصححه ولذلك كان عليه الصلاه والسلام في هذه المواقف التي تمر به حتى ولو كانت في معاني اجتماعيه كما يقال يبادر الى تصحيحها وينقلها من الاحيان من المعنى الادنى الى المعنى الاعلى قد لا يكون حينما نقول خطا يعني قد لا نقصدها بدقه بكلمه خطا الذي هو ضد الصواب لكن قد يكون معنى ادنى وهناك معنى اعلى فيرشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام يعني مره مره من المرات كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه فمر رجل من الناس فقال ما تقولون في هذا يعني إيش تقييم المجتمع لمثل هذا الرجل قالوا هذا حري إن خطب أن ينكح يعني يزوج وإن تكلم أن يسمع له وإن, وإن جعلوه يعني كما يقال من مجهاء من المجتمع أو على الاقل من الناس الذين لهم حظوه نعم مضى الرجل ثم مر آخر قال ما تقولون في هذا قالوا عكس الصورة الأولى هذا حري إن تكلم أن لا يسمع له وان خطب أن لا ينكح لا يزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اللي هو الثاني خير من ملء الأرض من مثل هذا سبحان الله قال أهل العلم كان الأول من المنافقين من أصحاب البزة الحسنة واذا رايتهم رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم فراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح المفهوم هنا ليست المقاييس عند الله عز وجل بهذه المظاهر لا العبرة عند الله سبحانه وتعالى بما عليه الإنسان من دين وتقا وصلاح ال ال كما أن الغنى لا يمدح لذاته الفقر لا يذم عليه صاحبه لأن أمور لا تدخل تحت التقييم الديني والشرعي للإنسان إنما يدخل تحت التقييم صلاح الإنسان في نفسه في رجولته في أخلاقه في مروئته في حسن تعامله مع الناس فاراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن تقييم المجتمعات للناس ينبغي أن يكون وفق الإطار الشرعي قد يكون هناك إنسان عليم اللسان كما يقال متكلم مصقع غني ثري صاحب مكانه صاحب وجاهه لكنه ليس من الدين بذاك الموضع وفي المقابل قد يوجد إنسان فقير كما قال صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له فما هو ميزان هذا وهذا الموازين الدنيويه ليست معتبره هنا انما هي الموازين الدينيه والشرعيه فنحن نقيم الناس بناء على ماذا على ما قاله الله سبحانه وتعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم كذلك ايضا ينسحب هذا على يعني شفت هذه قضية عامه حتى في قضايا الزواج يعني ياتي رجل ويخطب موليتك انت ايها الانسان يخطب اختك يخطب بنتك ثم كي ما هي المعايير التي يعملها الناس هنا يأتي الشرع ليبين لي ما هي الطريقة المثلى للتقييم والشرع هنا في هذا المقام لا يلغي الاعتبارات الفطرية التي فطر الناس عليها من اعتبار المال والجمال والحسب والمكافأة هذه لا يلغيها لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين المعنى الأعلى الذي ينبغي أن يراعى تنكح المرأة لدي لأربع لدينها لجمالها و لحسبها و و لدينها فاضفر بذات الدين تربت يدك لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبالغ بتلك الأشياء لا لكن ليكن المعيار الديني هو الأصل و من فقه بعض العلماء في هذا الباب أن يقول أسأل أولا أسأل أولا عن يعني من الأشياء يعني هكذا يقولون أسأل أول عن جمالها عن نسبها و التكافؤ التكافو كمسألة معروفة عن العلم ثم في الأخير أسأل ما دينها حتى إذا قيل لي إن دينها فيه ما فيه أتركها ليكون الرد لأجل الدين ليكون الرد لأجل الدين لا لأجل أي شيء آخر بعض الناس يقول أهم شيء بس هي جميلة ولا لا موظفة معلمة يسأل عن المال مثلا واضح قد تكون قضية النسبة واضحة لأنه يقدم على بيت يعرفه ثم إذا قيل ترى دينه وصد كلا إن شاء الله بس المال وكذا إن شاء الله بعدين نصلح وبعدين نرقع وبعدين نسوي لا هو يسأل أول شيء بعضهم يسأل عن الدين ثم إذا قيل لا بس تراها جميلة تراها موظفة فيقدم م. فكان من فقه بعض اهل العلم ما دي وجهت نظر على كل حال يجعل السؤال عن الدين في هذه الصفه الأربع آخر شيء حتى إذا أقبل أقبل لاكتمال الصفات م. واذا اعرض أعرض أعرض لنقص هذه الصفة التي أكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان عليه الصلاة والسلام يعني يوظف المواقف صحة العبارة لتصحيح مفاهيم كما فعل مع هذا مع الرجلين أي أي لان المجتمع في الغالب ترى حتى هذا النبي صلى الله عليه وسلم طريقة العرب في تقييم الناس يستصحح طريقة العرب ويعرف كيف يفكر الناس برادا يبين صلى الله عليه وسلم ما هي الطريقة أو ما هو الهدي الشرعي في تقييم الناس يعني مرة من المرات ثم تمعاني شرعية بعيدا عن الذوات والأشخاص قال أبو بكر كما في الترمذي وغيره قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون ايه على غير وجهها أو تفهمون آية على غير على غير وجهها وهي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم ففهم بعض الناس أنك إذا اهتديت في نفسك ما عليك من الخلق والنتيجة بهذا الفهم نغلق باب الأمر بالمعروف النهي عن ما لك دخل خلاص كل من اهتدى فلنفسه ومن ظل فعليها قال وإني هذا التصحيح الآن لاحظ كيف تأثر أبو بكر في تصحيح المفاهيم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعومهم الله بعاقب من عنده إذا ما مفهوم الهداية في الآية الكريمة من مكملات الهداية أن تكون آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر وفق الطريقه المعتبره شرعا من رأى منكم منكرا فليغير بيدي فلمستغفر بساني ولمستغفر بقلبه إذن أبو بكر كأنه شعر ببداية التغير أو بمفهوم يتردد على أنسنة بعض الناس أنني أنا كما في ايه المائدة إذا اهتديت صرت صالح في نفسي ما علم الناس أرى منكر خلاص أنا اهتديت لا يضرني من ظل إذا اهتديت فصحح المفهوم رضي الله تعالى عنه و يبدو لي أنه مسألة تصحيح المفاهيم الخاطئة التي ترد يعني على الإنسان أو أمامه أو أمام ناظريه نعم. هي مسألة عبادية وهي مسألة كذلك فيها نوع من من الذوق العالي عند الإنسان بمعنى إنه قد يمر علي يعني فهم خاطئ ولكن عجزا أو كسلا أمره كما هو سواء عند أطفالي نعم. أو عند زوجتي أو عند زملائي في العمل أو غيره بمعنى إنه الإنسان عندما يكون عارفا بالمفهوم الصحيح لما يمر أمامه من أخطاء يفترض فيه أن يقوم بتصحيحه و أن لا يتركه يمر هذا يذكر بموقف و له صلة بالموقف الأول يعني نظرة الأطفال و أقولها بكل ألم يعني المجتمع أحيانا يربي على تعظيم المظاهر و على احتقار أصحاب المظاهر البسيطة كما يقال نعم. مرة من المرات أراد أحد أولياء الأمور أن يكسر هذا المفهوم الخاطئ جميل. فخرج وراى عامل البلديه الذي ينظف في الشارع الصغار بشكل عام وعموم الشباب في مقتبل اعمالهم لا يابهون بهذه النوعيه من الناس مع انهم يقوموا بمهمه وهي تنظيف الشوارع وكذا جاءوا من بلاد بعيده يطلبون الرزق براتب زهيد كيف ينظر ربما لانهم ينظرون اليه هذه النظره الدونيه ربما لا يسلم عليه ربما لا يابه به وربما وربما بينما لو مر به في نفس الشارع العامل هنا موجود يمر في نفس الشارع رجل وجيه رجل صاحب سياره يعني من مظاهره في سيارته الفخمه في لباسه ربما هو يبادر بالسلام عليه مع ان الحق له نعم. لما السبب هو هذه النظره الخاطئه يقول هذا الوالد يقول اردت ان اكسر هذا هذه الفروق الفردية الخاطئه في نفوس ابنائي فقلت لهم انتبهوا يا ابنائي رايتم هذا العامل الذي يعمل في الشارع هذا ربما يكون ربما يكون من أهل الفردوس الأعلى. إنه يقتات لأولاده ويقتات ربما لأم وأبن هناك في الهند في بنغلاديش في أي بلد أخرى ويرفع عن يديهما لهذا الولد البذي سار آلاف الكيلوات وتغرب وحصل منه ما حصل من أجل أربعمائة ريال أو خمسمائة ريال في الشهر. هذا يقوم على أسرة كاملة يا ابنائي لا نحتقر أحد ولا ربما أشعل أخبر. ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا ربما هذا لو أقسم على الله لا أبر الله قسمه وبعض الناس قد يكون لازم بالضرورة نعرف من الصّاء من الأثرياء ومن الوجهة من هو من أولياء الله المتقين ليس بالضرورة يعني حتى بعد لا نقع في مفهوم خاطئ لكننا نتكلم بشكل عام أن عندنا نظرة للاسف تنطل في قييمها من المظاهر من المظاهر. <تصفيق> إذا ذنت لي فيه مفهوم آخر معنوي موجود وهو يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصححه أيضا وأنت تعرف ماذا كان يحدث في العرب في الجاهلية من حروب ومن يعني مناوشات ومنازعات قال عليه الصلاة والسلام مرة لأصحابه أنصر أخاك ظالما أو مظلوما عجيب المظلوم مفهوم أن ينصر لأنه يحتاج أن يعان يعان, يعان على من ظلمه لكن كيف أنصر الظالم هنا قال عليه الصلاة والسلام نصرك إيا أن تمنعه عن ظلمه أيضا. إذا مفهوم النصر هنا تعدل أشمل من أن يقتصر على مظلومه فقط بل حتى الظالم حينما يقدم على خطأ فمن النصر له ومن النصح له أن أقول له توقف ما أنت فيه خطأ ما أنت تفعله الآن مع هذا خطأ ولذلك عليه الصلاة والسلام تطبيقا لهذا رأى مرة أبا مسعود البدري يضرب غلاماً له يعني أحد عبيده فقال له سمع صوتا من خلفه وقال أعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك عليك منه قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف كونك أنت الآن في لحظة غضب وكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح هذا المفهوم الآن يعني واضح من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن أبا مسعود كان مخطئ في هذا الضرب إما في أصله أو في وصفه بمعنى قد يكون العبد اخطا فيستحق التاديب لكن قد يكون أبو مسعود غلبته نوبة الغضب فشد في الضرب وآلم و و و هذا الغلام إلى من شديدا فذكره النبي الله الله صلى الله عليه وسلم بقدرة الله العظيمة هنا لم يملك إلا أن اعتقه لوجه الله تصحيح لهذا المفهوم إذن هذا مثال عملي نظري وهذا مثال تطبيقي نحتاج أبا أسامة إلى هذا المعنى في أحيانا محاضنة تربوية بعض الأساتذة أحيانا أو بعض الموظفين دعني أقول بشكل عام سواء أستاذ أو غير أستاذ قد تكون له صلاحيات في الإدارة قد تكون له صلاحيات في الجامعة كمثال فربما أخذته الحمية لأن الطالب مثلا في الجامعة وهذا نراه نرى في الجامعة أقول لك بكل صراحة أحيانا وهي نماذج قليلة فالغالب في الطلاب الانتظام والغالب فيهم يعني الأداء احيانا بعض الطلاب قد يسيء التصرف فقد يأت أخذ الأستاذة الحمية أو العزة بالإثم فيريد أن ينتقم لنفسه هنا فيحاول أن يمنع الطالب أو يستخدم أكبر ممكن قدر من الصلاحيات فهنا ينبغي لي أن أقول هنا انصر اخاك ظالما أو مظلوما فأمنعه من أن يتجاوز ما. الله جميل هو يبدو لي فيه ارتباط يعني وأنت يعني تتأكد هذا أو أو تنفي بين تصحيح المفاهيم الخاطئ وبين الأمر بالمعروف. لا شك. لا شك. لا شك. طيب يعني ما الذي يفترض عند هذا المصحح أو هذا الأمر بالمعروف أو أو ما هو الأسلوب الأمثل لهذا التصحيح وأنا أضرب مثالا هنا. نعم. وقد ذهبت أنت وكثير من المسلمين إلى الحرم المكي على سبيل المثال، وفيه مشارب كثيرة ومذاهب كثيرة ويعني مختلف الألسن والعادات والفا يعني أرى أنا ويرى كثيرون بعض الأشياء التي نعلم يقينا عدم علاقتها بالشرع الكريم بعض التصرفات يعني ما الذي يفترض مثلا في مثل هذا الموقف وغيره؟ أن أن كيف يصح الإنسان هذا المفهوم كيف يأمر بالمعروف لكي يستنقذ هذا الإنسان خاصة أنه لاحظنا أن بعضهم يعني قد استقر عنده هذا الأمر بما لا يدعو مجالا للتغيير فماذا يفعل فيه؟ يعني هذا المشهد أو الموقف هو داخل وتحت عمق ولا تعال فتاك والله استطعتم أحيانا قد يحول بينك وبين تصحيح الخطأ لأنه إذا اللغة أحيانا قد يحول دونك ودون ذلك أن تخشى أن يترتب على هذا التصحيح منكر أعظم لكن الأصل هو التنبيه بالرفق واللين قادر المسأل هذا الأصل بس لكن أريد أن انبه إلى نقطة مهمة جدا وهي أن تنتبه قبل أن تنكر أو تغير يعني, يعني أن يكون هذا الأمر مما لا يسوق في الخلاف لأن هذا الرجل قد يكون انطلق من أيه. رأي فقهي آخر جميل. جميل. معتبر جميل. فإن كان له رأي قد انطلق هذا الرجل من رأي آخر معتبر فلا يسوق لي أن أفرض على الناس قولي أو أن أنكر عليهم وأنا أعرف ان هؤلاء عوام اقتدوا بهذا الفعل بقول معتبر بالمداهم ولهذا سبحان الله كلما اتسع علم الإنسان اتسع عذره كلما ضاق علمه ضاق عذره ولذلك أكثر الناس الذين يبادرون إلى في المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد انما هم الذين قل علمهم الذين لا يعرفون الا قولا واحد وهذه فرصه واكد فيها على اخواني واحبابي ممن يرغبون في التنبيه والتصحيح ان يتاكدوا ان هذا مما لا يسوق فيه الخلاف او ليس فيه نص يعني حينما أقول يسوق فيه الخلاف معناه انه ليس هناك نص صريح في المساله او ليس هناك اجماع او ليس هناك نعم ليس هناك اجماع أو ليس هنا كنص واضح في المسألة أما إن كانت المسألة مما ساق فيه الخلاف وتداوله لا رحمه الله تعالى فهنا لا يسع لي أن أنكر وأنا أعلم أن هذا الرجل الآن ليس من المجتهدين وليس من ال ال ال إنما هو من العامة المقلدين العلماءهم ومشايخهم هذا المصحح عدا نيته هو إن شاء الله طيبة لكنه أحيانًا قد يسيء من حيث يريد إحسان نعم إذن يقول يا أخي لماذا تنكر عليه يا أخي هذا قول لبعض أهل العلم آه الإمام الشافعي يقول كذا ولا الإمام مالك ولا الإمام أحمد ولا الإمام أبو حنيف رحمه الله يقول كذا فهنا قد يسقط في يدك فتسيء من حيث قصدت الإحسان <تصفيق> و أذكر <تصفيق> الرجل أنكر على واحد من العامة شيئا لأنه هذا اعتاد على قول و تفاجأ أن هذا الشايب أو الرجل الكبر السن أن عنده من العلم شيئا كثيرا قال ماذا تحفظ في هذا المسألة من الأقوال قال ما فيه إلا قول واحد قال لا فيها أربعة أقوال القول الأول والثاني الثالث الرجل أسقط في يدي قال يا بني لا تنكر حتى تتعلم يا سلام <تصفيق> إذن هذه القاعدة ذهبية نخرج بها في نهاية على هذه بصيرة على بصيرة أدعو لله على بصيرة جميل جدا آه نختم آه دقائق هذه الحلقة بالشكر لكم دكتور عمر على ما تفضلتم به نشكر الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات على بقائهم المتابعين لهذه الحلقة التي كان أضيفها الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم نعود ونلتقي بإذن الله وحوله وقوته مرة أخرى استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.